إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حيء ولا لم يموت بجانب حور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيدة بميته فما الحر منها كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربحت أهنيك يا فخرنا من جديد وعهدا سننضيك ما قد مضيت وعن نهج دربي كلاما تقن دم لم يفنه حب دن يا ولا حب مال وعيش زهيد فنال الشذا ذا تنفع عزته وان قام ماي ملعدا لقد شاهد العالم اليوم أن أباعتكم أاتن فل الحديد ونسمو إلى فرقد شاهق ونمضي سراعا لمجد تليد لدى الله حبيب فلا لم يموت بجاني بحور الجنان سعي فلا تحسبن الشهيدة بميته فبل حر منها كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربعتك أهنيك يا فخرنا من جديد